قاسم في قبر صورت الباسم في قبر صورت الباسم اهودا انا قاسم سويت لي مواثينا عيدا نراسم في قبر naqasin fi umri laka qasin ayyam labaqia qasin la ufahim في حب ليك مواهم بروح ليك أتاهم لجروحي انت مراهم من النداء أنا راسم في قلب طور دالبات ما هو داء وكعالم بأني بك متألم وخلي قلبك سالم حبيبي وحالم له عالم خلي قلبك عالم نايم حبيبي وعالم ليه كذا انا راسم في رمل الفورتال هايم بك المغرد نايم تتن انجيت جاي في مشي راسي وعايم كذا وكذا انا راسم في عايم بك يا المغردناي تتن في المشيرات وعايم في السما في السالم بنعود سما بيتكلم بالله في دم ظالم فاكدا نراسم دم صوت واليمن postcssa bisalim wina'ud thama biskalim billahi fi dima balim sakida narazindal biqut هنرى سم غلب بالماعد جمع وضاع لذي ذهي جود طاعم ج覚ا وجسم الناع ما وبوص يدا <تصفيق> الناع ما فيهRoore yerde ذهي جود طاعم رشيق وجسم الناع ما بوص يدا سو سم الْمُحَاتِمُ بِنُورِهِ يَا جِلّ الْعَاتِمِ سَنَاهُ بَرِجَلَ عَاتِمٍ فَهُدَى رَبَّ قَاتِمٍ ذَيْ كِلا نَرَاهُ فِي في قلبي نور سلمى بسمه في